الحديث التاسع حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في خبر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى, استنى استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه أي إلى السواك وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم هذا لفظ البخاري ولمسلم رحمه الله تعالى نحوه قال الشارع غريب الحديث يستن به يمر السواك على أسنانه كأنه يحددها فأبده بتخفيف الباء الموحدة وتجديد الدال مد إليه بصره وأطاله بين حاقنة وذاقنة الحاقنة ما بين الطرقوتين وحبل العاتق والذاقنة طرف الحلقوم الأعلى كأنه على أعلى صدرها رضي الله تعالى عنها قالت فقدمته بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة كذا ضبطه ابن الأثير وغيره أي مضى غطف بأسنانها ليلين والقضم بأطراف الأسنان والخصم بالفم كله المعنى الإجمالي تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها قصة تبين لنا مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وتعلقه به وذلك أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أخا عائشة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال النزع ومعه سواك رطب يدلك به أسنان فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن لم يشغله عنه ما هو فيه من المرض والنزع من محبته له فمد إليه بصره كالراغب فيه ففطنت عائشة رضي الله تعالى عنها له فأخذت السواك من أخيها وقصت رأس وقصت, وقصت رأس الشوك المنقوض, الشوك المنقوض السواك بقى. السواك. آه. وقصت, وقصت رأس السواك, السواك المنقوض ونقضت, ونقضت له رأسا جديدا ونظفته, ونظفته وطيبته, وطيبته, وطيبته, وطيبته ثم ناولته, ناولته النبي إسر سلم فاستاك به فما رأت عائشة تسوكا أحسن من تسوكه فلما طهر وفرغ من التسوك رفع إصبعه يوحد الله تعالى ويختار النقلة إلى ربه تعالى ثم توفي صلى الله عليه وسلم فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها مغتبطة وحق لها ذلك بأن صلى الله عليه وسلم توفي, أو توفي ورأسه في صدرها ما يؤخذ من الحديث اولا الاستياك بالسواك الرطر إصلاح السواك وتهيئته الاستياك بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه العمل بما يفهم من الإشارة والدلالة الرفيق الأعلى هم المشار إليهم في صورة النساء وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم معه قول الشارح هنا فيما يأخذ من الحديث الاستياك بالسواك الرطب أو اللين مأخوذ من قول عائشة رضي الله تعالى عنها فأخذته أي فأخذت السواك فقدمته ونفضته وفي الرواية الأخرى فأخذتها لأن في الرواية الأخرى فيها إنها كانت إيه قطعه من الجريد نعم فاخذتها رأسها ثم نفطقها ودفعتها اليه ف مرور لعاب عائشه رضي الله تعالى عنها على طرف السواك فيه معنى السواك الرطب اللين لكن ذهب بعض العلماء إلى أن اليابسة المندة بالماء أفضل لأنه أقوى في طهارة الفم وإزالة القلح والظاهر أن كل ما كان أقوى في نظافة الفم دون أن يضر باللثة فهو أفضل يبقى المعتبر عندنا إيه؟ النظافة بلا ضرر نظافة بلا ضرر نعم وهل يؤخذ من هذا الحديث سؤال هل يؤخذ من هذا الحديث استحباب السواك عند الاحتضار أم لا السؤال والنفس سلم استنى أصلى. وهو يحتضر, يحتضر فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كسنة تشريعية لكل محتضر بعده أم لما شعر من تغير رائحة فمه أم لسبب آخر ها الوقت هنقول سنة والغير سنة التسوق عند الاحتضار هنقول سنة إذ أنت وأنا وكل واحد يحضر موت قريب له يدعوه إلى هذا الفعل ليموت على سنة وإذا قلنا أنه صادف استعمال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مرض موته يبقى ليس, ليس بسنة وفي الحقيقة قليل من أهل العلم الذين ذكروا استحباب السواك عند الاحتضاء أو في مرض الوفاة طبعا الإجابة على هذا السؤال موقوفة على إجابة سؤال آخر وهو هل استاكى النفس سلم هنا باعتبار استحباب الاستياد في كل وقت أم باعتبار ساعة الاحتضار خاصة كلاهما محتمل, كلاهما محتمل. ولا يبعد استحبابه عند الاحتضار لتطييب الفم عند اقتراب الملائكة منه فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم واستعدادا للقاء الله تعالى واستياك النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوقت مع اشتغاله بنفسه حيث كان يعاني من سكرات الموت وكان يقول إن للموت لسكرات وكان يعني يضع أو يأخذ الماء من ركوة بين يديه ويضعها على وجهه فهذا كله يشعب بأن الأمر جد عسير نسأل الله تعالى أن يسهل علينا وعليك ومع هذا لم يفتح النبي صلى الله عليه وسلم استعمال السواة ثم إنه أحسن التسوق بما لم يفعله من قبل يعني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ايه او بيانت انه تسوك استياكا لم يفعله من قبل فهذا كل يشعر بانه صلى الله سلم تعمد الاستياك في هذا الموقف بما يرجح انه من المواقف والمواطن التي يشرع فيها استعمال السواك بل ويستحب كذاك يبقى عندنا عدة علل تجعلنا نقطع باستحباب الاستياك عند الاحتضاء الاول ان النبس صلى الله عليه وسلم لم يشغل بي لم يشغل بما كان يعانيه من سكرات الموت عن التسوي الامر الثاني إن الملائكة كما نعلم تأتي ابن آدم ساعة الاحتضار فيجلسون منه مدى البصر ويأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه فيقترب من فيه روحه وسبق أن ذكرنا حديث علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا بالسواك وقال إن العبد إذا قام يصلي جاء الملك فوقف خلفه يستمع القرآن ويدنه فلا يزال يستمع ويدنه حتى يضعفاه على فيه فهذا في حال سماع القرآن ولا يستبعد في حال إيه قبض الروح لا سيما إذا كان العبد في حال مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم وهي دوام ذكر الله عز وجل لأنه في هذا الحديث قال إيه الرفيق الأعلى نعم وأيضا الاستعداد للقاء الله عز وجل ليلقى ربه على أحسن حال وريح فهذا يجعلنا نرجح استحباب استعمال السواك في هذا الوقت يقول إذا كان سن فلماذا لم يطلبه قبل أن يدخل عبد الرحمن والجواب ظاهر فإنه لم يطلبه بلسانه وإنما عندما رأاه إما أنه صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت لشدة سكرات الموت عاجزا عن الكلام فلم يتمكن من طلبه أو لم تكن الإشارة لتنفع والسواء غير موجود فلما دخل عبد الرحمن ورأاه في يده أبده نظره فعلمت عائشة أنه يحب أن يستاك في هذا الوقت نعم. لكن قد يقول قائل ربما حضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم موت عدد من الصحاب فلماذا لم يأمرهم بالتسوك في هذا الحال. أو لماذا لم يأمر الصحابة باستعمال السواك في هذا الموطن قبل ذلك هذا مما جعل أكثر أهل العلم لا يخصون هذا الموطن بالتسوك لكن يقال هنا إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وما درج عليه الصحابة من كثرة استعمال السواك أغنى عن تحديد هذا الموطن فإذا قلنا بالمشروعية يضاف هذا الموطن إلى المواطن السابق ذكرها أو المواضع السابق ذكرها ويضاف أيضا السواك عند دخول البيت وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ودليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول سلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك رواه أحمد وابن خزين وأيما كانت الحكمة في ذلك واحد يقول طيب ليه قد يكون لسا مصلي مثلا ومتسوق قبل الصلاة وفمه ما يعني بلغ تغير الرائحة نقول أيا كانت الحكمة في هذا فإنه يشرع للإنسان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التسوق إذا دخل بيته في أي وقت من ليل أو نهار وأيضا عند قراءة القرآن لحديث علي الذي سبق أن ذكرناه وفي الباب حديثان في كل منهما ضعف طبعا حديث علي رضي الله تعالى عنه وإن كان من مقاله إلا أن الظاهر أنه لا يقال من قبيل الرأي والاكتهاد فله حكم الراف كما قال الشف الألباني رحمه الله تعالى ويعني يعضد حديثان في كل منهما ضعف الأول حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه فلا يخرج من فيه شيء إلا دخل فما الملك ونحو حديث مطرف ابن سمرة عن أبيه مرفوعا طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن فيستحب عند قراءة القرآن الاستياء وهل يستحب السواك لسجود التلاوة والشكر أم لا ها طبعا أكثر أهل العلم على أنه يستحب التسوك لسجود التلاوة وسجود الشكر قياسا لهما على الصلاة ولأنه قد جاء في الشرعي إطلاق السجود على الصلاة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى مسجدتين قبل الظهر وسجدتين, وسجدتين بعد الظهر, الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء, العشاء وسجدتين بعد الجمعة, الجمعة فسمى ليه الصلاة سجد ها, ها هذا فإذا سجدوا أي فإذا صلوا أي فرغوا من الصلاة لكنه احتمال أضعف من الاحتمالات الأخرى لأن الصفة صفة صلاة الخوف الواردة في القرآن الكريم كل من شرحها جعل السجود هنا بمعنى السجود وليس الفراغ من الصلاة وإلا فصلاة الخوف وردت على عدة هيئات سيأتي بيانها إن شاء الله لكن الصفة المذكورة في القرآن السجود الراجح أنه هو السجود. السجود نعم لأن السجود هو اللي يمنع طائفة يمنع الطائفة المتقدمة من متابعة العدو وهو واقف يرى العدو إذا كان في اتجاه القبلة وهو راكع أيضا ممكن يرقع رأسه إلى أعلى فيرى أيضا العدو لكن الموطن اللي يصعب متابعة العدو هو ساجد لأنه بيكون بصره في الأرض ف لا يمكنه متابعه العدو فعند اذن طائفه تسجد والطائفه الاخرى تتابع العدو يعني تتخلف حتى تفرغ هذه الطائفه من السجود ومن هذه الركعه ثم تدخل مكانها على ما سياتي بيانه ان شاء الله لكن على كل ان الصلاه وارده في لسان الشرع بمعنى ان الصلاه سميت في لسان الشرع بالسجود لكن نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم أعني لمن سأله مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود فأكثر أهل العلم حملوا السجود هنا على الصلاة وبعضهم حملها أيضا على السجود السجود ولكن الظهر والله أعلم أن هذا القياس قياس مع الفارق فلا يصح إذ لا قراءة في هذا السجود ولا ذا ولا فيها ركوع ولا فيها مصافة ولا يشترط لها على الراجح ما يشترط لي الصلاة ولا شك ان النفس السلم سجد للشك وسجد ايضا لي التلاوة ولم يذكر انه سسلم تسوك ولو فعل لتضافرت الهمم على نقل مثل هذا الايه الصنيع او هذا الفعل والاصل في العبادة المنع حتى يرد الدليل فالأقرب هنا إلى الصواب أنه لا يتسوك إلا لحاجة غير السجدة وأودة قد يرى مثلا تغير الرائحة او نحو ذلك فيبقى هنا يتسوك لا للسجود ولكن لأمر خارج أيضا السواك يوم الجمعة ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى القول بفرضية السواك يوم الجمعة لحديث أبي سعيد سبق أن ذكرناه غسل الجمعة حق واجب على كل مسلم وأن يستاك ويمس من طيب أهله الحديث له يعني عدة ألفاظ والحنفية أخذ من الأمر بالسواك يوم الجمعة أن الإنسان مأمور بالسواك عند كل اجتماع للناس كالجمعة والعيد ونحوهما وهو مأخذ حسن كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأن لا شك إن الإنسان كلما اجتمع بإخوانه فالمستحب له أن يكون على أكمل صورة لا سيما إذا كان الفم يعني يعتري التغير السريع فيبقى يتابع تطهيره وتطيبه بالسواك هذه أشهر المواطن التي يستعمل فيها السواك الله خير. أنا نقلت قول ابن حزم لكن هل أنا أوافقه أم لا أوافقه الصواب عندي قول الجمهور لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على لا لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فهذا عموم لا يقبل لاستثناء سواء في جمعه او غير جمعه, جمعة. ولو كانت الجمعه مستثناه لقال الا الايه الا الجمعة. لكن لقوله حق واجب وجه للقول به الوجوب الاصطلاحي او تاويله ليتفق مع الحديث المتقدم ويكون ايه اكد في صلاه الجمعه من غيرها من الصلوات يعني إذا كان استعمال السواك مستحبا لكل صلاة ففي صلاة الجمعة إيه؟ أشد استحبابا, أشد استحباباً. نعم. قول الشارح إصلاح السواكي وتهيئته يستحب إصلاح السواك وتهيئته هذا ما أخذ من قول عائشة فقضنته وطيبته في رواية البخاري وطبعا مهم جدا جمع روايات الحديث الواحد أنها بتبين فوائد كثيرة جدا في المغازي قال أو قالت دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك فأشار برأسه النعم فتناولته فاشتد عليه فظاهر إيه نيأخذته من عبد الرحمن لا, لا هي ما اعطته سوكته به بيه بيه نعم, نعم فاشتد, فاشتد عليه فقلت الينه لك فاشار براسه ان فلينته, فلينته فامرره على اسنان الحديث وهذا يرجح انها ارادت بقولها فطيبته أي نعمته ولينته ويؤكد أيضا قولها في رواية للبخاري فقضمته ثم مضغته لا شك إن المضغ يعمل إيه؟ يلينه نعم وحمل بعض العلماء قولها طيبته على ظاهره أي جعلت فيه طيبا ومنه قالوا يستحب للإنسان إذا استاك أن يجعل في السواك ماء الورد ونحوه من الطيب الذي يسوغ جعله في الفم كي يكون أبلغ في النظافة ونقاء الفم وإذا طبعا أمر لا تعكير عليه نعم. وقول الاستياك بسواك الغير هذا ما بوب به البخاري لهذا الحديث وإن اختصره في كتاب الجمعة فقال باب من تسوك بسواك غيره وكأنه يرد على من كره ذلك في طائفة من أهل العلم كره أن يتسوك الرجل بسواك غيره وطبعا الوقت تجد كل الأطباء علشان الفيروسات والكلام يقول لك لا احذر ونقل العدوى اخره. فالبخاري رحمه الله تعالى لما سمع عن البعض القول بكراهة استعمال سواك الغير بوى باب بهذا الذي سمعتموه باب من تسوك بسواك غيره قال الحافظ ينبى بتقييد الغير بأن يكون ممن لا يعاف أثر فمه إذ لولا ذلك ما غيرته عائشة يعني يكون صاحب السواد ممن يعني لا يتغير أو لا تتغير رائحة فمه بما يجعل الإنسان يأنف من استعمال سواكه أو يكون مثلا على حد قولنا بقى في هذه الأيام مصاب مثلا بمرض معدي أو نحو ذلك لكن هذا الكلام يسلم للحافظ ولا لا يسلم ومتى يسلم ومتى لا يسلم التقييد للحافظ قالوا ده سالم ولا غير سالم ها ها يقول, إيه؟ يقول ايه لو لا ما غيرته عائشة كانه اخذ برواية ايه فقضمته او في الضبط الاخر فقصمته يعني قصت الجزء اللي كان بيستعمله عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وما ضغطه بعد ذلك فجعلت له ايه رأسه اخرى غير الرأس اللي استعملها عبد الرحمن يبقى كأنه مش بتاع عبد الرحمن قال ولولا ذلك ما غيرته عائشة لكن هنا هنقول عائشة رب العالى عنها ريقها كم صاحب ريق النبي صلى الله عليه وسلم معروف انها قبل كده كانت يعني تشرب من الموضع من الكوب والنفس السلم يضع فيه على نفس الموضع فطبعا زكتك فليست كغيرها من الأجانب يعني اخوها انقول برضو اخو يعني الانسان يتعامل مع اقاربه ويعني من يكثر معاشرتهم بخلاف ما يتعامل مع غيرهم ليه لكن عائشه ادره بحال النبي هو طلب السواك بالاشاره وما كان زي ما قلنا ما كان يستطيع أن يفعل غير هذا لأن المرض استبد به. به وسكرات الموت يعني حالة بينه وبينه أشياء كثير. منها إنه ما ما تكلمش بطلبش السواك بلسان. لا هو يا جمعاء الرواية لنا ذكرتها قبل ذلك رواية زكوان عن عائشة رضي الله عنه فتناولته فأدخلته في فيه فاشتدى فتناولته. فقلت ألينه لك فأومأ برأسه أن نعم فليس في أن هي ابتدأت ب قدم السواك وتطييبه قبل أن تضع في فم النفس السلام واضح أن أخذته من عبد الرحمن على إيه؟ فم النفس السلام مباشرة فهذا يعكر على قول الحافظ لولا ذلك ما غيرته لأنها ما غيرته لي اجل تغييره ولكن غيرته لايه لاجل تليينه يبقى ما غيرته لاجل التغيير وانما غيرته للتليين فلا يصلح مثل هذا الايه القيد ولكن هياتي امر آخر وهي مسألة تفاوت النفوس في قبول استعمال اشياء الاخرين أو عدم قبولها فهنا نقول عائشه استعملت سواك اخيها والنفس اللق أيضا إيه؟ استعمله لكن ممكن واحد يأنى أنه يستعمل سواك الغير فلا تثريب عليه في ذلك فلا تثريب عليه في ذلك وإن كان الأولى النووي إيه؟ يغسله بالماء ليرفع عن نفسه مثل هذا التأفف لكن هذا طبعا لا يغير صحة ما ذكر من جواز استعمال سواك الغير بلا كراها الحافظ. وفيه دلالة على تأكد أمر السواك لكونه سسلم لم يخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض وفي قولها فأبده بصره دليل على أنه لا يكره للإنسان أن يطلب شيئا عند أخيه إذا كان يعلم من أخيه رضاه ببذل ذلك الشيء لا سيما لا ما... إذا كان في هذا الشيء ما يعين على الطاعة والقرب من الله عز وجل أنا, أنا أفترض مثلا أن نسيت السواك بتاعك وجيت المسجد وانت بتتوضى واحد ويف جنبك, جنبك طلع السواك يستعمل فحطت قدك في جيبك ما لقيتش السواك طب أنا هيفتني الخير ده ليه بعد إذنك وفلاء ممكن أتسواك بسواكك فض هذا لا مر أيوة جماعة احنا بيتكلم في أحكام شرعية الأمن احنا في كثير من الأحوال بنضيع على ألفسنا خيرات كثيرة جدا يعني أنا مرة قلت بعض الإخوة تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء النبي صلى الله عليه وسلم ما رد أحدا قط هل عرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رد واحد سأله ما كان يرد سائلة يعني كده كده هيعطيه سواء الصحابة شفعهم أو لم يشفعهم فإيه؟ سيعطيه ولكن حرص النفس وسلم على حصول الأجر للصحابة قال لهم إيه اشفعوا فلتؤجر أنت هتقول أعطيه يا رسول الله والتانه يقول أعطي يا رسول الله أعطي يا رسول الله فأنا لما أعطيه كأنك انت السبب في العطاء يبقى أنت إيه؟ أجيرت أصبت أجرا بلا تعب ولا لا؟ فممكن الكلام ده يحصل في حاجات كثيرة جدا انت ممكن ما تعملش حاجه لكن تقول يا فلان اعمل الشيء الفلان وانت قاعد يا فلان اعمل الشيء الفلان فلان اعمل الشيء, فلان اعمل الشيء, فلان, اعمل الشيء فلان اعمل الشيء الفلان وانت تعلم ان الناس يفعلون بحب وطوعيه لا يعتبرونها اوامر او ان انت متعالي عليهم او كذا لان دي ممكن تحسب يعني ايه تحدث مفسده اكبر انما لو عارفين او في بينك وبينهم ود وحب اه يا فلان علق اليافطه دي يا فلان قوم انتاذن يا فلان اعمل كذا كل ده ما هو الدل على الخير ايه كفائل فقلت ماذا يمنع بعضنا وهو في طريقه الى المسجد ان يأخذ تمرات وصائل مثل يأخذ تمرات في جيبه وما يفطرش هو منه ينتظر ان هو, ما هو؟ انا هاخد تمرات في جيبه وانت هتاخد تمرات في جيبك وهكذا نعمل تبادل انت تفطر على التمر بتاعتي وانه بدل ما أنا أفطر بها, بها وأنا واخدت تمرتين ثلاثة في الجيب على أساس أنني أفطر, أفطر, أفطر, أفطر, أفطر, أفطر, أفطر, أفطر لا ده أنا أروح أفطر بهمتين ثلاثة وأفطرني من الثاني يبقى انا أخذ, أخذ ثواب أفطار, إفطار كم واحد أفطار بالتمرات البسوطة اللي كانت في جيب دي بدل ما كل هني وفي نفس الوقت ما حرمتش تمر وفطر وأعطت للآخر إيه ثواب فأبواب الثواب كثيرة جدا فهنا الثاني ما يمنعوش لكن آه يعني لو يتأفق من مثل هذا الصنيع يبادل بسرعة وأم إيه هو اللي غسل السواك بنفسه بنفس... يغسل السواك ويدهوله يستجده وقعدين يغسله مرة ثانية فهذا من صنيع النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم ولكن زي ما قلنا إذا كان يعلم أنه لا يكره ذلك يعني لا يحرقه بمعنى أنه قد يأنف من مثل هذا الطلب وفي نفس الوقت يجد حرجا في رد الطلب فهذه تعتمد على حسن العلاقة بينهم وفي دخول عبد الرحمن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستن دليل على جواز الاستنان بحضرة العالم وذي الفضل وأنه لا حرج عليه أن يستن بحضور من هو أكبر منه سنا وأكثر منه علما وفضلا طبعا هنا الشارح قال في العمل بما يفهم من الإشارة هذا ما أخذ من قول عائشة فأبده بصره وأصرح منه ما ذكرناه آنفا من قولها فأشار برأسه النعم ومنه قال العلماء وذي قاعدة فقهية الإشارة تنزل منزلة العبارة الإشارة تنزل منزلة العبارة وطبعا يقصدون العبارة المفهمة وليست المحتملة أنه ممكن واحد زي ما كنا بنتكلم في مسألة عقد الأمان بما ينعقد الأمان للكافر ممكن ينعقد بالكلمة فقل له أنت في أماني أو أنت في جواري أو تعالوا ما يهمكش أي حد أي كلمات يفهم منها النوة وأيضا قد تدل الإشارة على هذا الأمان لكن أي إشارة يعني يقول مثلا واحد يقول لك بالانجليزي مثلا آتي عندكم فتقول له مثلا كذا واحد تاني ممكن يقول له ايه؟ يعمل له كده يعني لو جيت هباحك هو يفهم انت لو جيت في ايه؟ في قلبي فهل يجب له ان يتباحوا؟ ان انا قلت له وبينت له قبل كده ان هو لو جيه هتباحوا؟ لا لا يعمل بالامان بمقتضى ما فهم المؤمن لا احنا بنسمع البعض النهاردة يقول لك ايه؟ لما ييجي يقتلوا السياح مثلا يقول لك من اللي ادالهم الامان هم اخدوا ايه تأشير الدخول من الحاكم والحاكم كاف طبعا يعني ما اسهل إيه اطلاق هادي هم اللي بقولوا هم اللي بقولوا شو <تصفيق> سيكو بلهم اللي بقولوا آه فيقول لك خلاص طالما اللي معطيه الأمان كافر يبقى لا أمان إيه؟ لا أمان له وهذا باطل ليه؟ لأن المعتبر ما يفهمه المؤمن لا ما تقوله أنت هو جاي ينزل بلد إيه؟ بلد مسلم والحاكم عنده إيه؟ مسلم سيكون نحن مختلفين هنا او الناس مختلفين قلة قليلة تقول بالتكفير والكثرة الكثيرة المحقة تقول بعدم التكفير وده إحنا كمسلمين ومختلفين الكافر هناك نقول له لا ده انت لازم تكون عارف قبل ما تيجي أن الحاكم ده كافر ولا مش كافر ولا ولا وينفع أمانه ولا ما ينفعش أمانه هذه طبعا من الشبهات التي يثورها البعض وللأسف تنطلع على كثير من السزج او أربع المتعلمين او أصحاب الأهواء الذين يخوضون في الدماء بلا روية ولا بينة ويعتبر طبعا اللي بيعمل كده هو ده المجاهد وهو ده اللي صفته واللي نعته ده اللي بيقوم بالدين وبينتصر للاسلام واو اخره لكن طبعا كله هراء وباطل يعني فالمعتبر هنا الاشاره هناك الاشاره المفهمه اللي انت تفهم منها امر لا يحدث لبسا ولا غموضا بعد ذلك وطبعا يدل على كده خطيب الناس على قدر عقولهم هو فهم ايه والاصل اصلا ال <تصفيق> الله تبارك وتعالى عندما, عندما أقام الحجة على عباده لما أقامها لالا, أقامها لألا يكون عبادت للناس عبادت عليه, عليه على الله حجة بعد الرسل ده لما تيجي تأتي له يقول لك ايه ده انت تعمل فيه ايه, إيه؟ وتمش كنت بتقول لي ده هبقى زي وحد سكن ألبك, ألبك, ألبك فالمعتبر ألبك ما يفهمه هو لا ما, ما تكنه أنت طبعا العمل بالإشارة لسه العمل بالإشارة يعني المفهمة جار في العبادات والمعاملات جميعا أما والسنة طبعا دلت على هذا وذاك ففي الصحيح أن النبي صلى بأصحابه ثم قام بعد الركعة الثانية ولم يجلس التشاهد الأوصل حتى استتم قائما فسبح له أصحابه رضي الله تعالى عنهم فأشار إليهم بيده أن قوموا فقاموا وتركوا واجب الجلوس للتشهد طبعا على القول بوجوبه لما كانت هذه الإشارة المفهمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها لما أشار إليهم أن يجلسوا لما صلى بهم جالسا فهي إشارة مفهما كده معناها إيه قوموا كده معناها آه. آه. كذلك أيضا في حديث حديث الذي سبق أن ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال قائم إلى صباطة قوم قال إيه فأشار النبي صلى الله عليه يعني لما عمل كده معنى إيه تعالى أرد فالإشارة المفهمة يعمل بها سواء في العبادات او المعاملات أو التصرفات ابن العمل بالإشارة المفهمة سواء في العادات أو المعاملات أو العبادات هذا كله لا بأس به طبعا بالنسبة للعقود كأن يقول قائل لآخر تبيعني هذا الشيء بكذا فيشير له برأسه هكذا فهذا ينعقد به العقد ولا يقول بعد ذلك أنني ما قلت لك نعم وإنما انا كنت مثلا أشير برأس لأن رأسك أتوقعان مثلا ممكن أحد يزعم ذلك يعني يقول والله إذا كنت بهز رأسي لأنني كانت مثلا افشه ولا حاجة. لا يجوز له ذلك لانها اشاره اللي يفهم منها ايه أي واحد يفهم منها ده بيعمل يبقى, يبقى نعم لكن الحافظ رحمه الله تعالى قيد العمل بالاشاره بالحاجه يقول يعمل بالإشارة المفهمه عند الحاجة اليها وهذا لا شك ايه ادعى لعدم الاختلاف بعد ذلك قال ويأخذ منه العمل بالإشارة عند الحاجة إليها وقولها فما عدا أن فرغ أي فما جاوز أن فرغ أي بمجرد أن انتهى سسلم من السواك وفرغ من رفع إصبعه وطبعا إصبعه, أصبعه فيها تسع روايات لفظ الطل فيها تسع كل رواية لها ضبط مختلف فكل جائز إن شاء الله ثم قال في الرفيق الأعلى أي اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى أو اللهم اختاروا الرفيق الأعلى لا البقاء في الدنيا ويؤيده ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول سلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى ثم يخبر فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة رضي الله تعالى عنها وشي عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى فقلت إذن لا يختارنا فعرفت أنه حديثه أو أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح وفي رواية الشيخين عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فسمعته سلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية فظننت أنه خير يعني هنا الشيخ اختار أنه في الرفيق الأعلى اللي هم المذكورين في صورة النساء لكن هنا لم يبين لنا هل هذا دعاء منه اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى فيأخذ منه لما يكون على سبيل الدعاء أمرين استحباب الدعاء في مثل هذا الموطن بما يدعو إليه الرجاء أن هذا الموطن ولو عاش المرء طول حياته خائفا فيقدم على فراش الموت الرجاء نعم ولما يقول في الرفيق الاعلى هذا اعلى درجه الايه اعلى درجات الرجاء هذه واحد والثانية استحباب تلقين الميت مثل هذا الدعاء لو حملناها على الايه ركزوا معايا لو حملناها على ان نبي الله عليه لما قال الرفيق الاعلى اي اللهم اجعلني في الرفيق الاعلى يبقى ده ايه دعاء فيستحب الدعاء في, في مثل هذا الموقف بإيه؟ بمثل هذا الدعاء ونحوه وأيضا لا مانع من الحضور أو شهود الاحتضار إنهم يلقنوا الميت مثل هذا الدعاء إلا أن يقال إنه كان تخييرا فاختار إما أن تبقى بين أهلك وعشيرتك وإما أن تكون في الرفيق الأعلى فقال بل الرفيق الأعلى يبقى يلغل إيه يلغل إحنا قلناه وما دام الاحتمال قائما وهو باب خير لا نهي عنه يبقى إيه نأخذ به في الحالتين بما قلناه قال السهيري الحكمة في اختتام كلام المصر صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة كونها تتضمن التوحيد لأنه جمع بين الرفيق الأعلى و والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع فلا يضره إذا كان قلبه عامرا للذكر لا شك نفسنا كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله سلم قولها ثم قضى أي مات بعد تكرار هذه الكلمة ثلاثا وذلك حين خيرا ويأخذ من ذلك التلقين بـ اللهم الرفيق الأعلى وفي رواية ابن حبان أنه قال اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى هذه تبين أنه ايه؟ فيها معنى الدعاء وفيها معنى أيضا الاختيار لكن صح عنوص سلم في حقنا أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبو هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما وقال من كان آخر كلامه من الدنيا أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دقل الجنة كما روى أبو داود والحاكم من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وفي قولها ثم قضى دليل على بطلان ما يزعمه بعض أهل الضلال من أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة بعده لأن هذا من القول على الله ورسوله بغير علم لم يكن أحد آنذاك حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وليس في الحديث أن عبد الرحمن ظل قائما حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تفه بحرف واحد في استخلاف علي رضي الله تعالى عنه وفي الحديث جواز أن يكون الذي قربت وفاته جالسا مستندا إلى زوجته ونحوها ممن يحبهم ويعزون عليه ولا يشترط أن يوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن أو على قفاه على ما جرد به العاد, العاد. ليس في الحديث أن عائشة وجهته ولا أن النفس سلم أمرها بذلك لا قضى مات قضى نحبه قضى أي مات وليس قضى بمعنى القضاء قضى أي قضى عمره وأجله نعم. بقي حديث أبي موسى نرجعه إن شاء الله للقاء المقبل مع حديث المسح على الخفين نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين